بسم الله الرحمن الرحيم لي الى في قريش الى فهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف